قصة الأحزان من فاطم لصاحبي الزماني الباب تروي قصة الأحزان من فاطم لصاحبي الزماني من غير قبر فاطم الزكية فأصبح الظلع لنا هوية فأصبح الظلع لنا هوية صلوا على محمد وآل محمد الباب وتروي قصه احزاني من فاطمه اللي صاحب الزماني الباب وتروي قصه احزاني من فاطمه اللي صاحب زماني من غير قبر فاطم الزكية فأصبح الظلع لنا هوية من غير قبر فاطم الزكية فأصبح الظلع لنا هوية الباب تروي, الباب تروي قصة لصاحب زماني من غير قبر فاطم الزكية فاصبح الظلع لنا قوية اسمع اسمع الباب تروي قصة الأحزاني فاطمة لصاحب زمان من غير قبر فاطمة سكية فأصبح ضلع لنا الباب ترويح جي الباب تروي قصة الأحزان من فاطمة لصاحب من غير قبر فاطمه سكيه فاصبح الظل علينا قلتوا مجاوب الباب تروي الباب تروي قصه من فاطمه لصاحبه من غير قبر من غير قبر من بعد طول الدغري وسنيني من بعد موت المصطفى اميني من بعد طول الدغري وسنيني من بعد موت المصطفى يني اوقفني وهزني حنيني اوقفني وهزني حنيني ونا ونا اوقفني وهزني حنيني وشاهدت دار الهدى عيوني وشاهدت دار الهدى صوت خلف باب الدين يصيح صوت خلف باب الدين اليك يا فضة أسنديني تت فاطمه ضحيه قد سقطت فاطمه ضحيه شنو فاصبح الظل الباب تروي الباب تروي قصة من فاطمه صاحب يا الباب تروي يا الباب تروي قصة الأحسان من فاطم من صاحب الزمان من غير قبرين من غير قبرين فاطم الزكين فأصبح فأصبح ضلع النحوية من غير قبرين من غير وا اصبح وا اصبح الظل الدكتور احمد العياوي من بعد طول الدخر واميني من بعد موت المصطفى اميني تحكي له لا من بعد موت المصطفى, المصطفى, المصطفى اميني او حنيني اوقفني واحسني بعد اعلى اوقفني واحسني حنيني ايي وشاهدت دار الهدى عيوني وشاهدت دار الهدى عيوني يصيح صوت ديني يا سي ح صوت خلف باب فاطمه ضحيه قد سقطت فاطمه ضحيه واصبح الضلع لنا شنو الباب جروي الباب جروي بالصدر احزاني من فاطمه صاحبك يا صاحب الزمان وترويق الصدر التحتاني من فاطر من صاحب الزماني من غيري من غيري قبر سمعني لطمتك طع علي دي طع علي نشمي ما الله ماجور ماجور الباب ما علت النار واحمر من حسن تراب الدار واحمر من حسن تراب الدار من حصن ترى داري فاطمه تقتل في النهار يا فاطمة تقتل في, في النهار اقعد تقتل في النهار فساحه الباب على مش فساحت بابو على الباب على القسماح لا تطعن البضعه الله اي لا تطعن البضعه المختار قال ليس في يديه قراري فقال ليس في يديه الله, الله الله بعد بعد فقال ليس في يديه قراري بموتها ستغلق القضية بموتها ستغلق القضية فأصبح ظلعو الباب تروي قصة الأحزان من فاطم لصاحب الزمان الباب تروي قصة الأحزان من فاطم لصاحب الزمان من من غير قبر الباق على المسمار فصاحة قل قضية بموتك ستغلق قل قضية فأصبح وينك, وينك حسيني عندك حاجة عند الحجة الأولى الباب تروي قصتك قبرين على باب الباب المسكيه فاصبح الضل عدنا هويه من غير قبر من, من غير قبر وال والسهره المسكيه اصبح الضل عدنا هويه البست ثوب الاذى والهمي شد صوب الادى تخاطب الكراره يا ابن تخاطب الكراره يا ابن عمي ادلي بس صوب الادى تخاطب الكراره يا ابن, الكرار يا ابن ويا زهره خليك تخاف تل تظل تظل عفى وجوه القوم خيفا كل ظلمي خيفا بك ادفع كل جسمي اصبر على ما الباب تروي الباب تروي قصة الأحزان من عمي الباب الباب تروي قصة الأحزان من فاطم لصاحب الزمان الباب من, من غير قبرين انك سيمضي يا ما سترى بجسمي واقتربت لفاطم الحني فأصبح الضلع الباب ترويه ما شاء الله من فاه صاحب, صاحب الزماني من غير قبر غيمه الحياه من النبي غيمه الحياه جرح من التسبيح والدعاء جرح من التسبيح و والبكاء تلبس ثوب الحزن والبكاء قد شيعتها سورة نشائي قد شيعتها سورة نشائي قد شيعتها نشائي قد شيعتها مقبرة الخفائية تغيب في مقبرة الخفائية هذا الذي أوصت به الوصية هذا الذي أوصت به الوصية فأصبح الظلع فأصبح الظلع العوية الباب ترويه من غير, قبرين. من غير قبر من غير قبر فاطم السكية ما شاء الله فأصبح طلع لنا حوية إيه الوقار والحجابي طاب و ما بهذه الارض من, من جواريه فاطمه تانه في التراب فاطمه تانه في التراب وانا وانا وانا فاطمه تانه في التراب ترقد في قبر من الغياب ترقد في قبر من الغياب ويشهد القبر على الرسية ويشهد القبر على الرسية فأصبح ضد تعبئت تعبئت الباب تروي, البابو تروي من فاطمه من فاطمه اللي صاحب الزمان بعد بعد الباب تروي الباب تر تر من بكشر الظل عول عذابي سيدته الوقار والحجاب ماجد بكشر الظل عول عذابي ايدك اوجه اتت بكشر الظل عول عذابي سئلة المصاب قد كثرت أشعلة المصاب وما بعاد الأرض من جواب وما بعاد الأرض من جواب فاطمة انت ترابي فاطمة انت ان طرين من الغيابي في من الغيابي ويشهد صاحب الزمان نظر نظره من فاطمين. صاحب الزمانه قولاي نظره عليك امك زهره البابو تروي قصه من, من فاطمه من غير قبر فاطمه من غير قبر فاطمه الزكيه فاصبحها غير قبرين غير قبر الفاطم الزكيه اصبح الضل علنا قويه اي الوقار والحجابي سيدته الوقار والحجابي ماتت بكسر الظل والعدامي قال وحجابي عادت بكسر الضلع عول عذابي بكسر الضلع عول عذابي اتكثرت اسئله المصابي اتكثرت اسئله المصابي وما بال بهذه الارض من وما بعاد الأرض من الجواب خاطمة في التراب خاطمة تئن في التراب بعد حسيني خاطمة تئن في التراب صوتك سمع للحجة فاطمة شمين فاطمه تنام في قبر من الغياب ترقد في قبر من الغياب ويشهد القبر على الرزيه قويه اصحى صيح البابو فاطم الزكية فاطم الزكية فاصطح الضل علنى حوية يا صاحب الزمان يا امامي يا صاحب الزمان يا امامي بعد بعد يا صاحب والسلام يا آخر العصمة والسلام يا صاحب الزمان يا إمامي يا صاحب الزمان يا يا, صاحب يا, يا آخر العصمة والسلام يا فظ ظلامي عليك يا يا فظ ظلامي عينك العتم قبل بمنامي عينك العتم سور بكل عامي يا صاحب الزمان فض الع مكسور بكل عالم اي فض بكل عاني لا تقبلن العثر من لامين تقبل لنا محجي محجي من اللي امنيه هويه الاعداء جاء هليه هويه اعداء جاء لنا شنو احكي احكي هويه الباب ضروي باب ضروي وسط الاحزان من فاطمه اب چروین اوستد الاحزانی ذات میں صاحب الزمان من غیر <تصفح> قبر من, من غیر قبر يا صاحب الزمان يا إمامي يا آخر العصمة والكلام يا صاحب الزمان يا إمامي سما عنيا اماني يا اخر العصمه يا اخر العصمه والكلامي يا, والكلام يا, يا مولاي في الظلامي اراك يا مولاي في الظلامي لا تقبلوا بالامل عينك لا تقبلوا بالامل عينك لا, لا تقبلوا بالامل مولاي فضل عمك سور بكل بحق الزهراء كل عام فظل عمكسور بكل عام لا تقبل العذر من لا